بوك تو دواتسة دوا اثنان وعشرون اثنان وعشرون غوتركة تريتية محادثة قصيرة رقم ثلاثة محادثة قصيرة رقم ثلاثة. هل تدخن؟ هل تدخن؟ رأيتك سابقا؟ نعم. سابقا نعم. А ле цяпер я больш не курю. لكن الان لا ادخن قطعا. لكن الان لا ادخن قطعا. Вам не будзе замінаць اي يزعجك ان انا دخنت؟ اي ني، زوسي لا على الاطلاق. لا على الاطلاق. منني <تصفيق> هذا هذا لا يزعجني. هذا لا يزعجني. فيبيتي <تصفيق> شتو Хэл ташрабу шэйэн? Хэл ташраб хадратука шэйэн? Каньяку? Вахэд коньяк? Вахэд коньяк? Ні, лепш піва. Ла, ал-афдал біра. Ла, ал Вы шмат падарожнічайте? اتسافر حضرتك كثيرا اتسافر حضرتك كثيرا تاك часці за усёй نعم وغالبا ما تكون رحله عمل نعم ما تكون رحلات عمل الي تاпер ولكننا نمضي الآن اجازه هنا ولكننا نمضي الآن اجازه هنا نويسياكوتا ما هذا الحر ما هذا الحر تاك سوني نعم اليوم حار جدا فعلا نعم اليوم حار جدا فعلا دعونا نخرج لنذهب الى الشرفة لنذهب الى الشرفه زاوتر غدا ستكون هنا حفلة غدا هنا حفله هل تاتون أيضا؟ هل تاتون ايضا تاك ناس تاك